قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيرهم مبين فلما رأوهز الفتن سيئات وجوه الذين كفروا سيئات وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قلت به تدعون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 قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا فمَنْ يَأْتِيكم فمَنْ يأتيكم بِمَاءٍ معين